الموقع الرسمي ا لفضيلة ل ش ي سيد خ محمد حاج ر ح م ه ا لكم ل ل ه يقدم على المشاهده ر ل ومن ا ل ت ز ا ز هدمه وسن بسنته و ا ل ت ق ا م على شرعه إ ل ى يوم ا ل ج ن ع والدين الجمع الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته كثيرا ما ك تلتهن بنا ظلمات النفوس وتضطرب لنا س ك ي ن ة القلوب وتضيق علينا أ ح ي ا ن ا الدنيا بما رحبت فما منا إ ل ا وله من الهم مقام معلوم و إ ذ ا نظرت إ ل ى الناس تجد أ ن مسالكهم ومضاربهم في ا ل ح ي ا ة شتى وان سعيكم لشتى وتجد أ ن حياتنا كبشر ملؤها الكبد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد و إ ن ك إ ن نظرت وتفردت في وجوه الناس تجد أ ن الهم يعلوهم و أ ن الكثر يكاد يحيط بهم ف أ ح د ما يشكو ك ث ر ة الديون وتراكمها و آ خ ر يشكو من ع د ا و ة ا ل أ ق ر ب ي ن ومن عقوق ا ل أ ب ن ا ء ومن نشوز الزوجه و آ خ ر يشكو أ ل م ا في جسده يفت أ ع ض ا ء ه ويهد أ ر ك ا ن ه وربما سافر له عبر ا ل م ط ا ر ا ت والدول يريد علاجا ويطلب استشفاء و آ خ ر يشكو الفقر ة والفلس والجوع والحرمان وفي ظل هذه الشدائد ا ل ك ث ي ر ة والمعضلات ا ل ك ب ي ر ة التي تكثر علينا صفاء حياتنا ل ل ت ن س ونطلب ونشتكي أ ح ي ا ن ا إ ل ى البشر و أ ح ي ا ن ا نشكو الى الله ولكن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ربما خلل حياتنا أ و خلل ما ء في حياتنا ب أ ن ن ا ن س أ ل الله فلا يجيبنا وذلك ل أ ن ن ا تعرفنا عليه عند الشده فقط أ م ا أ ي ا م الرخاء فقليل منا هو الذي يستقيم على أ م ر الله عز وجل وتظل ا ل س ل ة ا ل ن ب و ي ة ميراثا لنا جميعا وكلماتها ق ل ي ل ة وعباراتها م و ج ز ة ومعانيها ك ب ي ر ة تعرف على الله في الرخاء حال كونك قوي وحال كونك غني وحاله كونك معافى وسوف تمر بك ضائقه لانك على الضعف والعبوديه عندها اذا لجات إ ل ى الله يعرفك ربك سبحانه يقول علامه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل قال سلمان ا ل ف ا ر س رضي الله عنه في حديث مرفوع إ ذ ا ما أ ص ا ب ه العبد مصيبه ف س أ ل الله يا رب تقول الملائكه لله عز وجل صوت معهود ونفره م أ ل و ف ة قبل هذا دعاك و س أ ل ه أ ج ب ه يا ربنا ت ف ع ا ل م ل ا ئ ك ة وتقول أ ج ب ه يا ربنا و أ ح ي ا ن ا يصيب الله عبدا من العباد بمصيبه تقول ا ل م ل ا ئ ك ة كثرت عليه ا ل م ص ي ب وثقلت وهو من الصالحين و ا ل أ خ ي ا ر يقول الله احب أ ن أ س م ع ط و ت ه أ ص ا ب ه بالبلاء كما قال ا ل م ق ي م ليستخرج م ط م و ر عبوديه الدعاء ف أ ح ي ا ن ا يقع عليه البلاء ليقول يا رب بصوت م ت ه ج د وبلسان خلق وبثلج مشتق وبعين ب ا ك ي ة وبانكسار في الخاطر و إ ن د ه ا تتحقق معاني ا ل ع ب و د ي ة ج لله ا ل عز وجل من ك س ا ر العبد وذله ايها ا ل أ ح ب ة إ ذ ا كنا ن ق ث ر الشكوى و أ ح ي ا ن ا ن ق ث ر ا ل أ ل ي ن والضجيج من ك ث ر ة ما يقيمنا من بلاء ومن ك ث ر ة ما نحن فيه من تنقيط عيش وكدر حياتك ومن الذي تخلو له حياته دون هموم او مشكلات اهم شيء تعرف على الله وتعرف على الله هي التوحيد كل التوحيد يعرفك في الشده وكيف معرف الله في ايام الرخاء ان معرفه الله في ايام الشده هي معرفه التجاء واضطرار والله من كرمي ومن ج و د ه انه يجيب بقوله سبحانه أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه لمجرد أ ن يكون مضطرا ولو كان كافرا المضطر ولو كان كافرا يعبد ا ل أ ص ن ا م كمشركي قريش إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم جيب فلما أ ن ج ا ه الى البر أ ج ا ب ه م وحقق لهم ا ل ن ج ا ة الههم ش ي ق و ن ل أ ن في الاضطرار انكسام تعرف على الله في الرخاء ما قال ي ج ر ك يعرفك في ا ل ش د ة ويعرفك في ا ل ش د ة معنى عميق أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المعنى العميق ه ن يعرفك الله في ا ل ش د ة قد تكون من ا ل م ع ر ف ة بك ان لا يجيبك وان تظل على ش د ت ه وان تكون ب ا ل مصيبه متلبس لانه هو الخير هو الذي خير لك والله عز وجل يختار لك ما ينفعك في جودك وبالناس ما ينفعك في اخواتك ولكن مجرد انك لم تعرف تتعرف على مالنا في الشده سيجيدك إ ج ا ر ت ه للمضطرين ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وقال عليه الصلاه والسلام قال وان كانت فاجرا فدع في, في ايام كثيره فلما وقع عليه الظلم اضطر قلبه أ ن يلجا إ ل ى الله و ي ل ك ق ر ولكن أ ه م شيء أ ن نعرف الله كثير منا ن يدعي انه لا يعرف الله وهذا الادعاء هو ا ل ج ل ي ل على أ ن ه لا يعرف الله ل أ ن صاحب ا ل م ع ر ف ة لا يدعيها إ ن م ا ل ذ ي ن هم من خشيه ربهم مشرقون والذين هم ب آ ي ا ت ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا قلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهذا يعني أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن المؤمن دوما يشعر أ ن ه ل م يعرف الله و أ ن ه ب ح ا ج ة ماسه ان يتعرف على الله و أ ن معرفته ق ل ي ل ة و أ ن بضاعته ض ع ي ف ة في م ع ر ف ة الله عز وجل تامل الانبياء و المرسلين و اجنبني و بني ان نعبد ا ل أ ص ن ا م قال ذلك إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بعد أ ن شابت ر أ س ه و رق عظله وتقدمت سنه و قد كسر ا ل أ ص ن ا م شابا صغيرا ي ا ف ع ا و لقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م من قبل رحده و كنا به عالمين من قبل ان ل يبلغ مبلغ ا ل ن ب و ة من ا ل أ ر ب ع ي ن حتى قال ابن كثيب لما كسر إ ب ر ا ه ي م ا ل أ ص ن ا م والقيت النار كانت في ا ل ث ا ل ث ة عشر من عمره والله المستعان ى تكشى إلى كان عمره 16 سنة لما كبر كسرتها كله لما قال واجنبني الأصنام أصنام كسرتها يا خليل الله شاب أن أن أن أن أن أن عبادة الأصنام والله الأنبياء سنة وظني أن نعبد وأنت أن أن لأنه من عمره أبعد تعود عز يعطمه تقدم خليل وجل صغير لكن... لكنه التواضع ولكن ذلك يعني أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يدعي أ ن ه يعرف الله انسان يذكره ابن القيم رحمه الله في م ع ر ف ة الله كثيرا ويحاول أ ن ي ق ا ل ف به ا ن و ع ا ل م ع ر ف ة التي في ق ض و ر ن ا نحن نزعم وندعي أ ن ن ا نعرف الله يقول ابن القيم مهما بلغت من ا ل م ع ر ف ة والعلم بالله فلن تحيط به علما وكلما عرفت وزدت منه قربا كلما لومت نفسك على أ ن ك كنت لله جاهلا قال ولو قلنا أ ن ك بلغت من ا ل م ع ر ف ة ش أ و ا بعيدا و م ن ز ل ا ل رفيعه و د ر ج ة ا ل عاليه اتكون ك د ر ج ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين هل بلغت من ا ل م ع ر ف ة لله ك م ع ر ف ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين لله لا اذا أ ن ت محتاج أ ن تقايص نفسك م ن هم اعلى منك في هذا المقام وهي ا ل م ع ر ف ة حتى قال ابن القيم رحمه الله إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ا ل خ ل ي ف و م ن ز لا ة تقبل ا ل م ز ا ح م ة ل أ ن ه ا م ن ز ل ة أ ن ا ل ح ل ي ب قد ت ح و ذ على القلب كله فلم يجد فيه مكان أ و موزع لغيره هذا معنى ا ل خ ل ة ولم يبلغ هذه المنصبه من العالمين جميعا بما فيهم ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م س ل ي ن الا خليلان رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ إ ب ر ا ه ي م خليلا هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ا ل ي ة من ا ل خ ل ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هي م ع ر ف ة نوع من أ ن و ا ع ا ل م ع ر ف ة ولذلك ا يقول ابن ا ق ي م شديد من الناس يقول أ م ر الله عز وجل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ان ل ل س ا م أ يذبح إ س م ا ع ي ل عليه、السلام. ثم بالرب من ذلك يقولون أ ن ه أ م ر ه ليذبحه س ل ق و ا في ذلك مسالك ك ث ي ر ة قال ابن القيم ما أ م ر ه ب ذ ب ح ه إ ل ا ل أ ن ه خليل يعني سبب أ م ر الله عز وجل إ ب ر ا ه ي م أ ن يذبح إ س م ا ع ي ل هو أ ن إ ب ر ا ه ي م سنو خليل وما ع ل ا ق ة ا ل خ ل ة وما ع لجر قال ابراهيم خليل ولد له اسماعيل على كبر وكلما, و... و... وكلما ولد الوالد وهو ك ر ي ف كلما كان أ ك ث ر تعلقا و أ ش د ميلا إ ل ى الولد يعني إ ن ت عمر ع ش ر ل ن ا ن ه ولدت ما قعدت من ا ل م ح ن ة لما انت لدى عمر كبر خمتين سنة. اول من تزوج عمرك اربعين و ت ا ل ث عمرك خ م س ة وستين فهو ثالث منتظر ا ل ج ن ة جلال الملكي كيف يكون الحال كيف يكون التعلق التعلق شريف وهو تقلي ج ل ع ن ه يعني ما هو ش ي ك اي م ز ل ح ي ل ج ن ه لكن لما يكون دائما أدو حتى في انه حتى يلاحظ انه تجي نفطه لو عنده جنه وهو تزوج شر كلهم كل يحبون و ا ل ع ا ط ف ة والمحنه تجاهها شبهه لان الكبير ا ل ح ب و ب ا ت ليه? لان من ا ل م ح ن ة ا ل ز ا ئ د ة والتعلق السليم معناها لا اصل الامه ماله الرباط الحبوبيه ماله لما د عشان كده دلع كبير حسنا أ كلا كبير الناس البذل د ب ت ر ج ت حبوبات وهكذا ش ي ب ر ا ه ي م عليه السلام ولد له إ س م ا ع ي ل على كبر فتعلق به ولكن الله عز وجل أ ر ا د خلد ابراهيم له وحده ف أ م ر ه بزفع ابنه قال ابن القيم أ ر ا د الله أ ن ي ف ب ح ا ل م ح ب ة ا ل د خ ي ل ة في قلب إ ب ر ا ه يكون ا ب ر ا ه ي ل ويعتبر ه ليس ت من غير ما ق تعلق ب و ل ة إنه ل ل ع ا ق ب و يكون س تعلق المحبة ل ا ش ر ي ة ل ك أ ر ابراهيم د الله ل ق إ ب له و ح د ولذلك أ م ر ه من غ إ ر ما ع ي ل فلما و ض ع إ ب ر ا ه ي م ا ل س ك ي ن ع ل ى إ ر م ا ع ي ل ك ا ن ل ذ ل ك قذبح ا ل م ح ب ة في ق ل ب ه ولذلك ز ب ح الله إ س م ا ع ي ل في قلب والده م ع ن ً فلم يكن هنالك داع ي ل ز ب ح ه حسا لما ذبحت ا ل م ح ب ة المعنويه ذبح إ س م ا ع ي ل معنويا في قلب والده عليه والسلام رجعت ذبح الحسي هنا قال الله لابراهيم لما ردت ج إ ل ي ن ا خلفك بكلياته ر ب ن ا إ ل ي ك ولدك يا إ ب ر ا ه ي م ا ن ه يجب ان يكون ل ن ا ك ا يجب ان يكون ا ر يجب ان ي ك ا ك ا ل ر يجب ك و ن ه ا ت ض م ر ي ج ل ان ي و ل ذ ل ك ا يجب ا ل ي خ و ن هناك امر يجب ان ي و ن هناك امر يجب ان يكون ه ن ا ل م ع ر ف ة ن ح ن ا ل آ ن ن ع ر ف ا ل ل ه ل ك ن ل ان ع ر ف معرفة ع م ي ق ة ا ض يكون ه ن ا م ر ي ب ن ي و ن ا ك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان ي ج ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و يجده في درس يقول له يا نعمه من الذي يتولى الحساب يوم ا ل ق ي ا م ة عربي ينجب له ما نبذل ج ل ي ومش هتكلم هناك فرد لعنده لا زور لاعنده اي ب ر ت ك و ن ك و ي ولا ما عنده ت ر ن ي زور حاف و جاف ح س مع يهوه يا م ح م د يا محمد ن يا ي رسول الله يا أ س ت ا ذ يا شيخ ما ع ن ز ل م يا م ح م د هكذا بدون قدماء ما ي ج د ي يتولى اتعلم ما قيمه قال ا ل ج ر ي يتولى اتعلم ما قيمه هو الله ي س ت م ر و ن جدا قال اعرف انا م ا س أ ل ت ك ع ا ر ف الله يطولك اسم الله وحده قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله انزل و أ ج ل ه ان يكون معه شريك الذي يتولى الحجاب يوم ا ل ق ي ا م ة هو الله وحده قال ا ل أ ع ر ا ب ي وقد تمثل وقد ضرب على ناقته ليمضي انفرط فرفض ولا جليدته ولا كثر خير في ج ا و ب ي الذي يتولى الحجاب ي ل م ا ل ق ي ا ل ل ه ع ا ر ف ه قال انا أ ع ر ف أ ن ا لكن الله بلاء والله الله معونا فقال لديت ولا حسابه من قيامته هو الله وحده سبحان الله الذي تولى حسابه قيمه الله وقل له وحده نزهه الله وجلوحده فضرب على ناقه ومضى قال على رزقك يا اخي العليم قال اذن الامر هين ان الكريم اذا حاسب عفا بل ارقد لا اعرف الله بحاسب بلاء ولا معونا فقال ولكنهم لم ل ه يكن ن لديهم ان ا ت تقول ل ل ل يكونوا ت معه في السودان وللملائكه الثانيه تجعلوا معنا في اوروبا والانبياء و ة ل أ والرسل يقولون انهم يكونوا هل ع ه في ه السودان ل إ ن الكريم إ ذ ا ع ا س ب ع ف ى ل أ ن الناس هذه هم البغته الحجر والله في الدنيا نحن ش ف ن ا ه والله كلمه في الدنيا ز ا د ك م ناجحه الشباك و ز ا د ك م لعب ف ي ج ب ل ب ا ب لمشروب ط ل ا في الشباك من الصباح الناس هذه في الدنيا مودروك وفي جوع عنده حد ومستوفي ا ل م غ ا ل م غ ن ي ا ل م غ ن ا ل م غ ن ا ل م س ت ا ل م ي ا ت ل م غ ن ا ت ا ل م غ ن ي ا م غ ن ي ا ت ا غ ي ا ت ا ل م غ ا ت ل ي ا ت ا ل م ا ت ل م ن ي ا ت ا ل م ا ت ا ي ا ت المغنيات ا ل م غ ن ا ت ا ل ن ت ا ل م ي ا ت ا ل ي ا ت ا ل م غ ت ا ل م ي ا د ا ل م غ ن ي ا ن ي ا ل م ن ا ت م غ ن ي ا ت م غ ي ت ا ن ي ا ل ن ا ت المغنيات ا ن ي ت م ي ا ت م ي ا ل ن ي ا ل م غ ن ي ا ت ا م غ ن ي ا ت ا ل م غ ن ا ت ا م ن ي ا ت ا ل ا ل م ن ي ت ا ل ي ت ل ن ي ا م غ ا ت ا م غ ن ي ا ل م ي ا ت ا ل م ن ي ا ت ا م غ ن ي ا ت ا ل م ن ي ا ت ا ي ا ل ن ي ا ل م غ ل م ي ا ت ا م ي ا ت ن ي ا م ي ا ل م ن ي ا م غ ن ي ا ل ي ا ت ا ل م ن ي ا ت ا ل ا ت ا ن ي ا ت ا اجد عنده فهم عنده م ع ر ف ة اذا ا ل أ م ر هين ان الكريمه اذا ح ا س ب ه عفا ب ا ه ت و ح ي د وفهم اجد عنده فهم عند الواحد عمنا كبير بعدين زور يحب ا ل ت و ك ي د ك ب ي ر بعدين شوف ربنا مداه في الدنيا شغال اعظم ي ح ك م ه ربنا واحد ثلج عنده ع ق ي د ة في غير الله و ب ر ي ن م ك ن يكون أستاذ في و استاذ جامعة لن ا م د ي و تتحرك ي ي ن و ن ذ ا ر ي المكان الذي يمكن ع ن ان تتحرك بهذا ل المكان د الذي ي ل ك ن ان ت ت ح ل ك بهذا ن المكان لانه يقول ل ب لبسته يسيء لنا ويشتمنا وكلامنا ليه لنا ويقول ل ا لبسته يلابتوا ا ل ب س ي ب ر ا ئ د أ س ت ا ذ برضو فاهم ع ن ه جاعد معناه بالسوء وكان بالسوء هو بدر في الشارع وجاي في البرنجه س واحد انا خلاص اشيخنا ا ل م و ض و ع خلاص يعني انا خلاص توكلت علي الله وعليك ا ل أ س ت ا ذ ذا ل ل ه قال له ش ي خ ا شيء شي مردود ل أ ن الواوى و ا ل م ث ل ي ة كلام ملمق مرتب توكلت على الله عليك بشد مردود كذا لو ق ل ت قائل قلت توكلت على الله ثم عليك ب ما س م ع ثمه بدي ب ا ل ك م ر فاعرافه قال له يا ناس الله زهيله ث م الله زهيله ثمه قال له يا جنى للسد ا و ل ا ي ن الصحيحة. ايما جاي غطسوا الدينة الدينة. لو ثم الله جلت جلت ثم هذا جميلة جميلة ل هو حالعليف ح ي فيه د ما ثم. ا نوع ا ما ثمي. دالي الله ا ن ن ي ايش يا الله. وده و من انواع ا ل م ع ر ف ة ا ل ع ا ل ي ه م ع ر ف ة الاعتماد والتوكل والتعلق بالله ربنا عن جاء كم في نفسه قال سبحانه و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله أ ي سيئه ا ترجعه وقال و إ ن من شيء الا عندنا خزائنه أ ي سيئه ربنا ا ل ل ه قال ل ك أ ي سيئه وقال سبحانه ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعده حتى في ا ل أ ل ط ا ن تقول أ ي شبيه كل شبيه الله ربنا ي ت ه ر ربنا يهوه والله ربنا و ف ر ن امرا ن وما يفرقنا يفرقنا الناس وهكذا ترجع لامر أ ل ل يأكله وإليه ل ه وتقدر يرجع ا يقل الله س م ا ا ا و و ت أ ر ض و ل ل ملك السماوات والأرض هل الإخوة هذا أيها معايفه واكع ونلتمسه حقيقه في أ ن ف س ن ا شوف ا ل ص ح ا ب ة والتربيه قال في حديث حكيم بن حزام ق اتى ل أ قوم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعهم ب ا ي على ه م بايعهم سوء ح ن ا ل يجزكم بلا ش ي ء أ و أ ي كذا وردوا ل ج ي ن قال و أ ش ر إ ل ي ه م ك ل م ة ولا ت س أ ل و ا الناس شيئا جمالهم ع ل ا م ي ه ل أ ن ه لو س أ ل ت الناس ما هو شد ولا ت س أ ل و ا الناس شيئا قال حكيم فسمع ذلك أ ب و بكر الصديق فكان إ ذ ا كان على ن ا ق ة ه وسقط صوته على ا ل أ ر ض لا ي س أ ل أ ح د ا ان يناوله ي ن ي خ ا ل ن ا ق ة ويرفع صوته وينظر وان إ ن ك ذا وإن كان هذا اسمو حرام أ ن ا رأى رأ, أرأى ا س أ ل ت ك الجنين المسلمي ناوي الكتاب ذ ا ا ل ج ن المويه ي حرام حرام ما حرام ولا ك ن و ل ت س أ ل ا ل ن ا س شيئا دي أ خ ذ و ا بدون ذ طمتك ولكن ا لا تسالوا م عليه الناس ل ولا شيئا فضلا أ ن ي س أ ل ا الناس بما لا ر و ن ع ل ي ه لأن س ؤ ا ل الناس ي ن ق ص م إ ل ى ث ل ا ث ة ص ل س و ء افورا ة ل أ و ل ى أ ن ت س أ ل حاضر ا في ما يقبل ع ل ي ه ج ا ء ك م ر ي ا ولو كوريا ها م و ن ي ب ل ح ت ك لا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ه ي هيا ه ا هيا هيا ح ا ج ة ه ذ ا ج ي ا ه ي م ا ف ي ا هيا هيا هيا هيا هيا ه ا هيا هيا ه ا هيا هيا هيا هيا ه يا اخوانا لو سمحت اريدكم م ع ن ا جايز او لا ما جايز جايز ما ك ي ش في ذلك مره جات م ص ي ب ة و ض ا ئ ق ة ش د ي د ة مشيت ا ز ب ط له ل ا ز ي ن ي الله في عون العبد ما كان العبد في عوني. في جايزة. جايزة. جايز او لا ما جايز جايز هذا ج ا ي ز ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ان ت س أ ل حاضرا لا حيا غائز فيما ي أ د ر عليه الحاضر بمعنى أ ن ا عرجتي سبعه صلب وعندي شيخ في مدن حيتمامات يا شيخنا ا ي شيخ ل ك معانا بالله هذا شرك ه هذا شرك ل ي ه ل أ ن الذي دعاه ما دعاه إ ل ا ل أ ن ه انقذحت في نفسه ع ق ي د ة أ ن شيخه يسمع سمعا مطلقا وهذه الصفه لماذا؟ لله ثم أ ن شيخه يعلم الغيب بعد ما ت س أ ل ه شو بيعلمك ويعرفك ا ل س و ا ي معنا س ب ي ا شيخ ن ه يا شيخ له سنعني عرفني انا كيف في الصحافه امك في شنبات امك في و م ب د د امك في الحجوث ب ا ل و ح د ه امك في السوق العربي ياخذ بدني انت كان م ش ي ا ل س ر ع ه ذي الشيخ الرجال جنات فتخل من مدنيه هناك ولكن ي ع ل م م ا بالتحديث من أ له قدرة مطلقة. وله وله مدني ط ل وله كاملة لحيث ق قوة ة أنه يمد يده إ ل ي ك أ ن ت في في زباله ز ب ا ا ل م د ى بعد ما تنحت ويبقى ساعدك لا ما شرك ولا ا ل ه ذ الشيخ يجاهز مشرك ا ل أ ن ه معه ع ق ي د ة فرق والسؤال الثالث أ ن ت س أ ل ميتا لو قتل ا م ي ت فيما لا يقدر عليه الا اعطني جريه شئ وكان قتله ل سنبت أ ج م ع اكرم ل ي كان نادزل ن الضرب إنسان ونطراني معي لو سمحتك. معك ر ب ة بدورك لكن ا ل في الحضر ا وقلت سنبت س ع معي ر ب ي ة بشئ ل أ ن ه ا ن ق ل ع في ذ ه ل ك أ ن ا ل ش ي خ ت أ ث ي ر ا على ا ل ح ي ا ة وهو في باطن الارض وهذه ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د عقيدة, عقيدة فاكره و إ ن س أ ل ت فيما س أ ل ت ن ي على محمد ا س ي د فيما لا ي ب ث ر عليه إ ل ا الله شرك برضه مثل سئل يا محمد ا س ي د ع ش ف ي و أ د ف ع الضر عني واكشف ا ل ك ر ب ة عني اعطني ذريه انا نريد هذا ست ولو قلت يا محمد سيد خذ ع الله لي انا عندي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة عندي ديون ا د ع لي معك ربنا كان هذا جائزا والفرق بين الصورتين رافع كريم يا محمد سيد يا أ ن ا عنده ضيقه حلا ليلت واخش في حق ا ل ش أ ر ه ان يدعمني ا ن عنده ش ر و والله أ ن ا حياه شديده ا ل ا ن ي أ ق و ل لك بقول إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و إ ذ ا مرق فهو ي س ل ي وبقول أ ي و ب عليه السلام و أ ي و ب إ ذ نادى ربه اني مدتني الضر وانت أ ر ح م الراحمين أ ق و ل لك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله ولذلك ايها ا ل إ خ و ه قال لهم ا ذ ا يقولون ل لهم ماذا ي ق ا ل و ن لهم ماذا يقولون لهم ماذا يقولون لهم ل ماذا ي ق و ل و ع لهم ا ل ل ماذا يقولون لهم ماذا يقولون لهم تأفيه و هذا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة هو كلمه التعرف على الله سبحانه ل تلجا اليه و أ ن تعرفه ا ل م ع ر ف ة الصحيحه جلس عظيم و ت ق د ي د ي و إ ج ل ا ل ي و ت ع ل ي ه ي و عبادتي اخوانه شو يعني حتى لو أ ن ا وصلت أ ن ت تعرف الله ت ق و ل له ايه باعرف الله حمدك بقى رجع من باعرف ا ل ي ه ا م د ح لي ربك ا م د ح لي ربك ب ا ل م ن ا س ب ة الناس وقعوا في السلك ل ي وما ق د ر ا ل ل ه ح ى قدره لو عظموا الله وعرفوه ل م ن ص ر ف و ا الى غيره اولم نسمع في الايات ب ص و ر ة الزمره والله لكم في امهاتكم لا تعلمون س ي ئ ة بعد ذكروا خلقا بعد خ ل ق في ظلمات ثلاث شخص ذلكم الله ربكم له لا اله إ ل ا هو فانا تصرفون لماذا تنصرفون الى غيره سبحانه نسلم وتعالى فعلا أيها الأخوة الأممم تصرفون شوف أ ش ا ن كذا مرات الكلام في ا ل ت و ح ي د ب يعمل م س ا ك ل و انا بقول للناس بعضنا كتب و كلمه و تنسوا حي كلمه ن ما هو معتدل الرجل عنده في عقيده ة كان حجر كان س ج ر كان نبي كان بشر أ و ل م يعبد المصارع عيسى عليه السلام اعبدون ما اعبدوه أ ق ر ه م ا ل ش ا ر ي على ذلك ام ذمه من لا ي ب ر ق لهم شرطه لا يقرر لهم شرطه شفتهم يقول جاءنا كويسين ما حكمه أ ح س ن من عيسى عليه السلام صح ف ت ب د أ د و ا عنده ع ق ي د ة لو جاءهم مافي شيخ ي ق و ل م ز ع ا مترينه ما هو م ت خ ص ش ي خ ه د ا يمكن يكون مؤلف بسعده الشريف ربنا ق ا ل و ه من الناس لو تخرج من د و الله أ ن د ا د ا يحبونهم جنبا كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حقا لله طيب متل ق انت شكل الها شكل الها كل من يعلم منه اله العظيم يعيش ح ا ج ة وحده بل انا ربي بيده ملكوت كل شيء يقول لك ماصح يقول لك ماصح يقول لك شنو يقول لك والله صح ع ي ك انا ربي غني عن ا ل ل ه والناس اليه فقراء هل ربي يريد الخلق جميعا ً ويوم ا ل ق ي ا م ة يبعثهم وما خلقهم ولا بعثهم إ ل ا كنفس واحده ة فعز يعظم ربنا بعد ربنا يعظم ما لا يمكن أ ن ي ل ج أ إ ل ى غيره شوف أجل يعرف ب ما يلجا الى غير الله شوف ا ل إ م ا م القرصدي رحمه الله أ ت ى ب أ ب ي ا ت ش ي ع ه يعظم الله فيها ج ل د ح ربنا يقول شوف شلون كان صحيح ولا ما صحيح و ك م ا صحيح أ ن ا ممكن أ ن تصير كنت ق و ل لي ما صحيح لما تقول ما صحيح بتراجع مني ذهول في ربنا يا من يرى مد البعوض جناحه في غ ل م ة الليل البهيل اللي ا ل أ ل ي ل و ي ر ا نياط عروقها في نحرها والمخ في ت ب ك العظام المسحل ي ويرى خرير ا ل د في أ و د ا د ه ا متنقلا من مفصل في ن ف ص ل ويرى و ي ما ع ويرى م دون ذلك ادل من البعوضه في قاع بحر ز ا خ ر ا ل متجند يراها و ي ص م ع ه ا ويرى ذ ن ب عباده في ظ ل م ة في فوق عرش الملك ا ل أ و ل ق م ن علينا ب ث و ب ة قمت بها ما كان منا في الزمان الاول و ل فالكلام فقل ك م ها بشه ا ل أجل من ذلك ه ما من ماذا ب ع د ربنا يسوع ربنا ي س و ربنا يسوع ربنا ر ب ا ربنا ربنا ب ن ا ربنا ربنا ر ب ن ي ربنا ر ا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ر ن ا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ب ا ربنا ر ا ربنا ربنا ر ا ا ربنا ر كلما ق ر أ ت ه استوقفني وكلما رددت أ ل ف ا ظ ه شدني وكلما وقفت على معانيه حيرني و أ س خ ش ن ي والمهم أ ن الدعاء خرج من فم طاهر ومن قلب ب ا ل إ ي م ا ن عامل خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بدو الله بنشركم نحن السبب ما تشتغل في شو كتير ياخذ شجاع الواحد يساهم حد ساعه من صباح م م ن و ن بعد ما ص ا لي فجر و ر ج ر م و السوء ذا ا د و ل يقفز يفتح شوي ك د ه خلي يوم واحد ده ك يفتح شفتك انا م س شعر ب ع ط ب راحل وشحن فجر و ث ا ن يرمون ث ا ن ي ج ا ن ي على السوق والله شفتن دخلي بالك صعب خلاص يعني مثلا في يوم بتاع ا ل م ح ا ض ر ة وانت صعبه ما ت ن س و تبقى الدينون عشان تحضر المحاضره ب ي ر و ج ه ما ت ش ي ر على ربنا <تصفيق> والله يا محمد الله ذكرك عافيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول الله اللهم انت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا ي خ ط ى عليك شيء من أ م ر ي أ ن ا ا ل ب ا ئ ز الفقير المستغيث المستجيب ا ل و ج ر ا ل م س ر المقر بذنبه ا س أ ل ك م س أ ل ة المسكين و أ ب ت ه ي ل إ ل ي ك ابتهال الخائف ا ل ظ ل ي ل و أ ر ج و ك رجاء المذنب ا ل س ل ي ل رجاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أ ن ق ض لا تجعلني ربي بدعائك سقيا وكن لربي رؤوفا رحيما أ ن ت خير المعطين وخير المشكورين اللهم أ ن ت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا ي ق ف ى عليك شيء من أ م ر ي أ ن ا البائس الفقير المستغير المستجير الوجه المشتق ا ل م ك ر ب ذ ن ب ه اشكرك م س أ ل ة ل س ك ي ل وابتهل إ ل ي ك الالذي الجليل وارجوك رجاء خائفا ل نجيا دعاء من خضعتك رقبته وذل لك ج س ل ف ر غ م لك لا تجعل لربي بدعائك سقيا وكن لربي رؤوفا رحيما انت خير المعطين وخير المسؤولين يبدو ايها ا ل إ خ و ة أ ن ن ا لم نجرب من الذي س أ ل الله بصدق فرده ومن الذي ل ج أ إ ل ى الله مقر لله عز وجل بالوهيته وربوبيته ففضل ومن الذي ف ر ق باب الله عز وجل فعل في ع ل ف ع د و ت ه أ و ص ض ل يا من يرى ما في الضمير ويسمع أ ن ت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى ل ل س د ا ئ ب كلها يا من إ ل ي ه المستكا والمفزع يا من مالي مالي ف خ ز ا ئ ِ ر ُ ملكه ُِِْ في ِ قولكم َُُِْ م ْ ن ف َ إ ِ ن َّ الخير ََْْ عندك ََِْ أ َ ج ْ م َ ع ُ ما َ لي ِ سوى َ فقري َْ اليك ََْ و َِ ي ل ٌ فمن َ افتقار َِِْ إ اليك ََْ فقري َِْ ادفع َُ ما َ لي ِ سوى َ قرعي َ لبابك ََِ ح ِ ي ر ٌ فلئن َ غذبت ُْ ف َ أ َ ي باب اقرع اسال الله عز وجل ه ك ا س أ ل الله عز وجل هكذا و ر ج ع إ ل ي ه اتق إ ل ى الله وتوسل إ ل ي ه بفقرك و ب ع ث ك وعندها يجيبك رب ا ل ع ز ة والجلال فالله عز وجل يجيب القلوب ا ل م ن ت ش ر ة ثم أ ي ه ا الاحبه تعرف على الله كل الذي مضى ولولا أ ن يقول أ ن يقول ابن ا ل م ق ا م لتكلمت حتى من ذلك في تعرف على الله تعرف على الله أ م ا الحديث عن في الرخاء تعرف على الله في الرخاء وهذا يعني ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ت ا م ة ف إ ن كثير من الناس يسال الله ولا يجيبه الله لخلل فينا ولنقص في إ ي م ا ن ن ا وربما ن س أ ل الله وقد تلبسنا بالحرام والرجل يطيل السفر أ ش ع ة اغبى يمت يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام و م د س ه حرام وقد متي بالحرام ف أ ن ا يستجاب له و أ ح ي ا ن ا ن س ر على المعاصي فلا ي ز ي ب ن ا الله و أ ح ي ا ن ا ندعو الله بغفله وقلوب س ا ه ي ة فلا نعي ما نقول ولا نلهي ابعاد ما ن س أ ل والله لا يقبل دعاء قلب غافل لائم وكذلك أ ح ي ا ن ا ن س أ ل الله عز وجل ونرجوه ونكذبه ولا نتحرى مواقع ومواطن ا ل إ ج ا ب ة ولذلك ايها ا ل أ ح ب ة الغرض من قوله ي ع ل تعرف على الله في الرخاء صرف موانع إ ج ا ب ة قبول الدعاء ل أ ن ك إ ن كنت على ا س ت ق ا م ة حتى ولم ت ح ع لله ي خ ل ا ك الله ب ر ح م ت ويرعاك الله من فضله ويسودك الله عز وجل حتى ولو فقدت س ي ا ل بنياته ووقع عليك ا ب ت ل ا ف بدلك ف إ ن الله يصون لك دينك ويحفظ عليك إ س ل ا م ك هذا معنى تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشده و في قوله أ ي ض ا ا ح ف ظ الله يحفظ أ ي ان استقمت على أ م ر ه يسر الله لك ا ل أ م ر وهذا لا يعني أ ن الذي يستقيم على أ م ر الله لا تصيبه ا ل آ ف ا ت ولا ي تعتريه ر ض ل ل ل ه ك ا ولا ت ت ع ا ل م ن ق ف ا ت بل كلما ت ع ر ض ت على الله كلما ا ش د بلاؤك اشد الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ ن ف ل ولكن الله يحفظ عليهم في البلاء ك ل و ب ه م ويحفظ عليهم إ ي م ا ن ه م فلا ي ت ذ ع ع و ن ولا يتضعضعون وكذلك النهايات معهم والعواقب ا ل س ع ي د ة لهم ت أ م ل من تعرف على الله في الرخاء يعقوب عليه السلام بعد سنين من ا ل ت ر ا ق ط و ي ل وبعد أ ل م ا ل ت ر ا ق الذي كان في قلبه تجاه و ل د ه ا ل ذ ي ي ح د ه جمع الله عز وجل الشمل بولديه عسى الله أ ن ي أ ت ي ن ي ل ه م جميعا ويعقوب ل ج أ إ ل ى الله إ ن م ا أ ش ك و بدي وعزني الى الله, إلى الله. تعرف, تعرف على الله الفرخاء تعرفه الله في ا ل ش د ة يوسف عليه السلام لما أ ل ق ي في ا ل ب ي ر دعا الله و س أ ل ه كما في التفسير قالت ا ل م ل ا ئ ك ة الصوت صوت صبي ولكن الدعاء دعاء نبي ا ل أ ل ف ا ظ التي دعا بها والعبارات التي س أ ل بها جلت على عنق ا ل م ع د الصوت صوت ش ر صبي والدعاء دعاء نبي من فضلك ت ق ل ب ا ل ش ر ي ط